اليوم من كتاب مدارج السالكين والنقاط التي سوف نخصها بالذكر ونسلط عليها الأضواء هي بالغة في الأهمية ولا سيما في قضايا العبودية والتي والقضايا التي ترتبط بالقلب وتعريفه بربه واعتبر ان ابن القيم رحمه الله قد بذل جهدا مقدرا في حديثه عن الاسباب الموجبه لرضا العبد عن ربه اقدارا وشرعا المؤمن هو الذي يرضى بشرع الله ويسلم له وان خالف هذا الشرع مراده وهواه وشهوته ومصالحه ومنافعه بل هذا هو محق الايمان ان يريد الله وان تريد نفسك وعندها انت كما قال ابن القيم تذبح النفس وتطا عليها وتمرر مراد الله الشرع الذي اراده منك وإلا فإن الإيمان ضعيف فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وذكر المشاجرة لأنها ادنى أنواع الخصومة المشاجرة حقي لا ما حقي حق دي مشاجره قبقبت جب وقبقبت دي بتكون حاجة تانية غير المشاجرة كويس ادته بنيه ذي بقى حاجه ثانيه وكان مشات البوليس كمان دي مشكله كبيره يعني ادنى انواع الخصومه او ادنى انواع الخصومات بين البشر فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وكلمه يحكموك انهم بحثوا عن مراد الله يعني فيزول بيعمل حياته يقول الله قال شده ده ما حكم لكن في بيجي يقول الله قال شنو يا أخوانا ده حكم يعني جاء يسعى ويطلب مراد الله وهذا همه رضا الله حتى يحكموك فيما شجر بيده ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت لأنه بعد أن يحكم إما أن يأتي الحكم موافقا لما يريد هو وإما أن يكون مخالفا قال ابن القيم وطلب الموافقه دائما مع مراد النفس لا تحقق عبوديه الله ولكنها تحقق عبوديه النفس يعني انت تعبد نفسك ما بتعبد الله عز وجل والا تستبين العبوديه ويتجلى الايمان عندما ترضى بمراد الله اذا خالف ما تريده انت من مراد أو ما تنطوي عليه من, من أمنية أنت بتكون داير داير موضوعك بحلال وجيت حكمت قلت يا أخي ورنا حرام. حلال وحرام أنت داير وحلال قولت حرام أنت بتقول خلاص ما في مشكلة لكنه لم يتكلم عن ترك الجوارح أو لعم أو فعل الجوارح إنما يتكلم عن عمل القلب ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا والحرج هو ضرب من ضروب المشقه والتعب في افسهم مما قضيت وفوق هذا ويسلم تسليما وهذا الرضا الا يد في نفسي حرج كل من الله كويس لدرجه ويسلم تسليما يقول لولا ان فيه مصلحه لما قضاه الله هكذا ويدافع عنه الان يقول الناس ان قطع اليد في قطع اليد جناية على الأيد العامله وتقليل للإنتاج والصواب أن في قطع اليد محافظة على اليد لأن الله عز وجل الذي خلق الإنسان يعلم العقوبة التي تردعه عن السرقة فلو قطعت يد سارق واحد لن تحصل سرقة وبالتالي من كانت نفسه تسول له أن يسرق وترك السرقة حفظنا على يده أما من الذي يحصل ان لم نقيم حد سرق القطع اعطيك مثال عشر سنوات في عشر سنوات إذا قطعت يد واحدة بعد ذلك ببركته إقامة هذا الحد وأثره لحد من حدود الله يعمل به في الأرض خير للناس من مطر أربعين صباحا قطع اليد وبركه العقوبة ومعرفة الناس لحقيقتها وعدم مجازفة الإنسان بيده في العشر سنوات تأكد أنها ستقطع يد واحدة إذا لم تقطع الأيدي في العشر سنوات سوف يقتل مئات الناس إما السارق نفسه لأنه كان قبضه ممكن يفك فيه رصاصه بموت أو ربما من تجرأ على سرقتهم وبالتالي السرقة في حقيقتها تفضي إلى القتل وكانت الشريعة ارحم لأنه شخص امن في بيته عنده مسدس دخل عليه وحرامي حيعمل شنو بفكه بيضربه بيضربه حتى لو كان علمانيا لو قلت جبت له بره وتقول تقطع يده يقول لك لا دي قسوه عشان ما سرقوا منه لهيك سرقوا منه وهو قتلوا الله حكم عليه بقطع اليد وهو حكم عليه بالقتل ايهما ارحم من اللوح يطع يده ما في زل يخش والله اسمع كلامي أقسم بالله الناس يكونوا آمنين لكن المشكلة أنه الناس يتفلسفون اتعارف بسبب جرائم قتل في أربعين سنة وقعت في الولايات المتحدة اكثر من ألف وستمية حالة قتل وفي أربعين سنة في المملكة العربية السعودية قطعت يدان فقط لكي طالب زول بيسرق مافي كل زول خايف على يده الزول بيعمل حسابه شوف ح... شوف السرقة وبعدين ديال الكتالون ما كتلت الحكومة ولا القانون كلهم يدافع عن نفسه إما زول خش عليه يا أخو يا كان جاهر وقعت منه سكينه السكينة دي أنا لا عارف كان دايجة طيبها بسط بس أنا داينا عارف السكينة دي الحرابي مش عيلة ليه كان دايجة طيبها بسط أه؟ ولا كان ذلك بربيع أجلام يا نس الشريعة محكمة لأنها شريعة رب العالمين بل أنا أرى أن حد حد السرقة الذي يقضي بقطع الأيدي إنما جاء للمحافظة على الأيدي ذا يقيل إخواننا ما الإنسان شوف الناس الإجرام بتاع العلماليين العلماليين مجرمين جدا يعترضوا على حدود الله لكن هو إجراء وين بينظر إلى الجانب ولا ينظر إلى المجني عليه. ذول دخل يسري ده ممكن يقتل طوانب ده كله يعني يخلوه ده غير المال يخلونا المال ده ما عنده قيمة المال ده ما عنده قيمة الرضا الكامل بأحكام الشارع وبمراد الله الدين ويسلمون تسليما ويسلموا تسليما على وزن تفعيله ويسلموا تسليما تسليما كاملا ثم كنا قد ناقشنا بعض الاسباب الموجبه للرضا عن الله شرعا وقدرا ترضى عن الله شرعا الا تعارض شريعته لا بذوق ولا بمعقول ولا بفلسفه اذا كان الامر من عند الله فليس لك الا ان تسلم ان تسلم لشرعه وانا اعتقد عقيدة جازمه أن العلمانيون وكل من ينتهج نهجا علمانيا لا يسلم لله ولا لأحكامه ولا لشرعته بل هو يعترض عليها ويرى أن فيها نواقص يريد أن يتمها وهذا عين الكفر والضلال ويسلم تسليما أيضا لأقداره وأخضيته وإن الله عز وجل جعل أقداره مكتنف بضرب من ضروب الغيب سبحان الله أي والله جعل الله عز وجل أقداره مكتنف بضرب من ضروب الغيب والإنسان جاهل بالعواقب لذلك يقول ابن القيم يرضى العبد بأقدار الله وأقضيته إذا كان مفوضا لله في أمره وإذا فوضت لا تراجع يعني أنا بقول لي زول زول محترم مسؤول كبير يا أخي فوضت شوف لي موضع هذا جاء لي عملنا لك كده كده أقول لي لا التفيض معنا مش طهي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمره إلى الله إن الله بصير بالعباد ثانيا لأنه جازم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن إذا كانت هذه عقيدتك وهذا يقينك هل أنت مستيقن ما شاء الله كان وما لم يشاء شنو لم يكن لماذا الضجر لماذا السخط إذا ايقنت وجزمت أنت تسلم لاقدار الله واقضيته ثالثا لانك عبد محض والعبوديه المحضه تقتضي عدم المنازعه والمشاقه مع السيد ما تقول ليه ده ما مع البشر في الناس بشر يقول لك من اعترض شنو؟ انترض او عك تقول ولكن كن مع الله كالميت بين يدي قاسله لان هذا علامه العبوديه المحضه فلو جعلتها لبشر يعني انك عبدته عبوديه محضه رابعا انت محب لله والمحب يرضى بما يعامله به حبيبه قال ليك كذا كذا قضى عليك كذا قضى عليك كذا قالوا اصابتك مصيبه قال حكم ولدك يموت ولدك مات تاني فشل الذي قضى عليك بموت ولدك وكان ابن يقول فقد الولد من اكبر عوارض الرضا صعب جدا لذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا نقول الا ما يرضي الله في موت ابراهيم ولده ولذلك المحبة الصادقة تقتضي التسليم الكامل لمن لمن تحبه بل أنت ترى أن علقمه شهدا وأن مره عسلا صح والله الحب خطر خلص ولذلك أجله حب الله عز وجل لأنك يجعله لمراده منقاد ولسلطانه خاضع ولاحكامه مسلم وبقضائه راضي والا فما معنى المحبه الخامس السبب الخامس الموجب لقضاء الله بالمناسبه الاسباب الموجبه للرضا باقدار الله واقضيته فوق الستين هسه حمر على كله ان شاء الله واحتمال ما ما تم معانا لنحول شنو لدرس آخر طيب فأقول هنا الخامس السبب الخامس أن العبد جاهل بعواقب الأمور وبالتالي سيده أعلم بمصلحته منه ولا لمصح لكي يقول لك المؤمن يقول اختيار الله لي أفضل من اختياري لنفسي اختيار الله للعبد أفضل من اختياري العبد لنفسه كان قال لك اختار تكده شنو هل تختار حاجة كل الناس يحبوها لكن الله حسنا جابك ما في الموضوع على اخترته اتأكد انه ده حسن لك من يشهد كنت تختاره انت أفضل لك في الدين والدنيا من حيث لا تعلم طيب ثالثا أن العبد لا يريد مصلحة مصلحة نفسه من كل وجه وخاصة وقد قال الله فيه ظلوما جهولا والظلوم ظلم لنفسه اتخذت اختار موضوع، تقول ده احسن حاجة انا ذات غير ده ما دا الموضوع الاختبت وانتبه يصير عليك وبالا ممكن ما ممكن بل يمكن ان يكون سببا من سباب من اسباب هلاكك ودمارك بل ودخولك الناق يعني ذاته ايتم اخترت براس وسط وحتى الجو يختار مربه نفسه برا اختار تنجم نجا توريه النجوم في عز الظهر أنت تمت اتشت اشل تحري ما إنت شت... في كل مره يمشي معك كويس اي كويس سكي ربنا قال شنو كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وانتم لا تعلمون انت لا تعلم ما في حوايا المستقبل أنت لا تعلم ما في ثنايا الغيب ولكن ربك يعلم ولذلك قد يصرف عنك شيء في علمه أنه يضرك وانت تراه في ظاهره أنه مصلحة لك أو العكس ولذلك وإن كرفتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا السابع ان العبد المؤمن مسلم ومسلم نفسه لله وهذا يعني الا يتسخط وان يجري مع اقدار الله واقضيته الثامن المؤمن يرضى بقضاء الله عليه لانه عارف بالله وبالتالي يحسن الظن بالله واحسان الظن بالله يقتضي ان الحالات عنده جميعا مستويه ما اصاب المصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم كل عند واحد لقاء واحد وما لقاء واحد نحن كان لجينا بنفرح وبعض الناس يفرح فرحا فيه معصيه يشكر الله ولا يعصي الله ب حفلة كويس لك ال العرس مرة واحدة في العمر كويس مرة واحدة في العمر يقول لك يقولك خلينا خلنا نتمتع وخلينا نفرح كويس والله عظيم يقول لك خلينا نفرح وبعدين يقول لك أصحابه وما هما ده حفلة لكن أصحابه عم والله حفلة أصحابه دي دي رونة ده داير يبرون دايرين فعذير ده نسحب شنو ده ما يخوت لا يقولوا الفنان ده في ظرف ويدعاني والله يتنفع شديد شلون استلوا سريين كويس والله العظيم يقول لك قال أصحابه قال جاءوا فنام بثلاثة ميلو. والله الثلاثة ميلو بفيدة زوجته فايدة شديده كويس وهكذا ده كل كلام مش باط في باطل شوفت كيف فيستوي عنده المنع والعطاء ودرجته بالمناسبة لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتكم كل من ربنا وكل الاختبار انت من ما سدي عمل ديكه دول القروش بتعرف انه ده اختبار اعطاك المال واخذك عليه منعك بتعلم انه يريد ان يمتحنك وان يعلي من قدرك التاسع انه يعلم ان حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا وسخط فلا بد له منه يعني المقدور ده نقطه والله مهمه جدا الكندلوط باختصار إذا أجر الله عليك قضاء ليس لك أن تغير فيه ولا تخذر يعني أمر الله ما نافذ إن تحظك إما ترضى وإما ان الرضي رضي الله عنك وإن سخطت لم تغير في قدر الله شيئا وسخط عليك معناها وقت عند وقوع الاقدار والاقضيه المختلفه بخيرها وشرها واط نفسك على الرضا دائما فانك لا تقدر على تغيير ما احدث الله الولد مات لا تحي ولا كيف يعني ها بتقول ما يدفنوا تمسك كده وسطك عشان نقفن في البيت ولا كيف ما ما بس خلي الاقدار تجري وارضى كان مرضي الولد اندفن وبقى ما فيه في الحقيقة وأنت سخطت وفقدت الولد ده مثال لأنه دي القيم بيعتبر من أصعب أنواع الاقضيه نسأل الله أنه ما يبتلينا ونسأل الله المعافاة الدائمة في الدين والدنيا نسأل الله يعافينا لكن أسوأ أنواع الأمور على النفس النفس تتعلق بالولد جدا هذا من طبيعتها بالتالي حس انت حسن لو قلت لك كده اعتبر ولدك حسن بما اتك كان دقل بقبن قبيل ذاته تقول يا اخي عليك الله بالله ما لك عليك, عليك يا اخي مالك لك علينا يا اخي ما شوف لك مثال تاني يا اخي يعني مرضوك الضايق منه بك كانت تصورت وساكر اتا اتا انت, انت خلي انه يحصل حقيقة نسأل الله انه يسلم اولادنا واولادكم واجعلهم لنا ولكم قرة عين ومن الصالحين العاملين للدين نعم طيب فدا عشان اوريك ان الموضوع ده خطا انت بس كان ذكره ومساكن كان واحد قاع ولكن ترضى خلي انه يحصل على الحقيقه العاشر ودي طب مهمه جدا اذا رضي العبد انقلبت النقمه في حقه نعمه والمحنه في حقه منحه يعني شو مسؤول الرضا هترضى اول شيء سوف يحصل لك برد القلب وطمانينه الفؤاد وسكون النفس وانشراح الصدر وسوف تجد للرضا متعه ولذه وراحه وروحا في قلبك بالرغم من الم المصيبه وشده الفاجعه ووقوعها عليك هذا غير ما يدخره لك في الآخرة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية هذا غير ما يمكن أن يعوضك بدل من بدلا منه في الدنيا خيرا منه زكاة وأقرب رحمة وإن كان في المال عسى الله عز وجل يريد ان يحولك الى جهه اخرى اكثر مالا لو انه أريد ان تتحول اليها لما تحولت اليها ولو انه قدمت لك مئات 100 مئات الدراسات للجدوى للاستثمار في هذا المجال لن تستثمر فياتيك الله باافه في مجالك الذي تتعلق به ليفك الارتباط بينك وبينه لتتحول الى مجال اخر فيفتح الله عليك فيه أضعاف ما كنت فيه من النعيم والراحة حاجة غريبة والله يا اخوانا شيء عجيب في مرأة عند أولاد قام عند ولده طالب في الجامعة غريب في بتاعت عشر رمضان ديك ولا كم رمضان كده كانت متجهة إلى إلى مصر والسودان. غريق مشهورة جدا الحادثة. ألو ندغريق طالب جامعي كويس وشاب يعني المرض صبر الصبر هي واحدة الحمد لله. قالت لي وأصلا ما في شيء. يعني اعترض على الله وبعدين. في عند الطب قطعت توقفت الدورة بتاعتها حملت وجابت ولد وسمته عوض الكريم الولد ده الآن تخرج من الجامعة السنة دي يا أخواننا ما هو لكن الهناي وين الهناي انك كنت لو قلت لك أنت لما, لما تجيك الحادثة ما بجد خير إنه حيحصل لك كده وكده وكده, وكده الله يديك وده من سوء ظنب الله كنت ياخي هزاته باسمه ويرزقه من حيث لا يحتسب هزاته صبرت لالله ما قالت الله بدينه وما بعوضه وما ذلك على الله بعزيز ولذلك اقول المؤمن امره كله خير ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ولذلك تنقلب النقمة بالرضى نعمة والمحنة بالرضى منحة تصير منحة وعطاء من الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب الحاج عشر أن يعلم أن يا أخي لكن ده كلام الشلسة الدراقية جدا أن يعلم أن تمام العبودية أن يرضى لله فيما يكره هو وإلا لو أنه كان راضيا في كل ما أعطاه الله من محبوبات النفس وملاثها لما ظهرت عبوديات الصبر والذل والخضوع والانكسار والافتقار والتوكل والتضرع كل هذه العبوديات تولدت من مقامات تكرهها النفس ولكن الإنسان ليحصد ما يريد تضرع لله وذل بل تجده يصيبه من المكروه ما يصيبه فتحدث في نفسه انكسارا ترجعه إلى الله بل قد تجد عاصيا وطاغيا تقع به مصائب تكون له بمثابة صدمة ترجعه من غفلة إلى ربه وتعيده إلى مولاه وتحقق له التوبة كتير من الناس تابوا وخذوا الحرام وأي حاجة بصدمة مصيبة وقعت عليهم وذلك عشان كده قلت القضاء الملائم للطبيعه القضاء الملائم للطبيعة كل النفوس ترضاه الملائم للطبيعة وتحبون المال حبك كم زر الجمال ده ملائم للطبيعة قول ما يلقى هذا منافر للطبيعة قال ابن القيم والعبودية ان ترضى مع القضاء الملائم للطبيعة وان ترضى مع القضاء المنافر للطبيعة طيب يعني والله يخو峰نا الشداء شيء شيء شيء شيء عجيب يعني يا اخوان لو ما كان في حاجات حاره ضد النفس لما ترقى الناس في مقامات الصابرين صح المصح كيف صار الصابر صابرا واعطي بصبره باعطى بصبره العطاء الاجزل قال سبحانه وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير بغير حساب جميع مصائب لذلك من أعجب ما قرأت عن السلف أنهم كانوا يقولون في المصائب فوائد ولعل القائل هو العز بن عبد السلام قال ومن فوائد المصائب ظهور عز الربوبية وقهرها وبيان ذل العبودية وكسرها وهو القاهر فوق عباده يجري عليهم الأقدار والاقضيه يمتحنهم ويختبرهم بعضهم يكون في مقامات وبعضهم يكون في مقامات أقل ولذلك ظهور عز الربوبية وقهرها وبيان ذل ذل العبودية وكسرها الربوبية في مقابل العبودية والقهر في مقابل الكسر الثاني عشر يقول من رضي بقليل الله وقليل الله كثير رضي الله من العبد بالقليل وقليل العبد قليل صحر ما صحر أنت كنا نردك أي حال قلت الحمد لله كويس قال ليت أي حال قلت الحمد لله كان عملت أي عبادة بسيط الله يقبل منك لماذا لا؟ لأن الله عاد كما أنت قبلت منه القليل وبالرغم من أن قليل الله لا يقادر له شنو لا يقاول له قليل فإن الله يرضى منك بالقليل طيب الثالث عشر يقول الرضا أخوان والله هذه حقيقة الرضا فيه راحة ونعيم وسرور أذوقا ما رضا يكون مضايق طوال قدر ما يتذكر الحاجة هذه يتغير زوال ذلك بالرضا لأن الرضا فيه راحة وسرور بس كده قال الرضا باب الله الأعظم ابن القيم يقول الرضا شنو؟ باب الله شنو؟ الأعظم مستراح العارفين وجنة الدنيا للمتقين لذلك يعني الرضا يخلصك من القلق يخلصك من الحزن وبالتالي يفتح الرضا لك باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة الرابع عشر الرضا باب الله الأعظم العارف العارفين الرابع عشر الصخط باب الهم والغم والحزن وشتات الفكر عرفت و... وكسف الألبان وسوء الحال يا أخي الصخط السخط كعب طيب الخامس عشر الرضا يوجب الطمانينه وبرد القلب وسكونه والسخط يوجب اضطراب القلب وقلقه السادس عشر الرضا ينزل السكينه يقول ابن القيم في عباره لطيفه اذا ترح اذا ترحلت الرضا عنه ترحلت عنه السكينه والسرور ولذلك الرضا يولد الطمانينه السابع عشر الرضا باب السلامه انت تسلم في دينك كويس وتاتي الله بقلب سليم وبالعكس السخط باب الغش والخبث والدخل عشان كده قال الصخط قرين الغش والخبث دائما السخط ده يكون نفسه خبيثة بمناسبة قاعدة أي إنسان يسخط على أقدار الله تجده خبيث وحاسد للناس حتى نعم الآخرين التي يجريها الله عز وجل عليهم تجده يحسدهم عليها طيب يقول الصخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله يخواننا شوفوا أهم مقاعدة تربوية وأرجو أن يستفيد منها الشباب قبل الشيب والصغار قبل شنو الكبار لا توطن نفسك في حياتك على نمط موتيرة واحدة لا توطن نفسك في حياتك على وتيره واحده بمعنى مثال عندك عربيه ما تركب عربيه طوالي مر مره اركب المواصلات اركب المواصلات مع الناس وشوف معاناه الناس بتستفيد اول حاجه بتجد تحمد الله على نعمتي الركوب بتشوف الناس تعبانين كيف ويجي فينا ويركب ده وينزل ده وركم صار يطقطق ويقول لك كده والناس مضايقينك انت بتقول الله يا فعلا احنا ما شاكرين انت اللي راكب عالي طوالي وتشكر ما تطقي نفسك واحد اثنين هذا يعني عدم نزولك عدم نزولك من سيارتك او عربيتك كويس او دابتك يعني انك تعتقد انك ستكون على هذه الحاله دوما اليس هنالك تقلب للايام وتداول في السنين فكيف بك اذا عدمت وصرت فقيرا رجوعك الى المشي بالاقدام وركوب المواصلات العامه سيشق عليك مشقه شديده دائما توطن نفسك في المعاش يكون عندك اقلل من الاكل أنا اقول في هذه الجزئيه قاعده لا توطن نفسك في حياتك على نمط واحد ومن ظن ان حياته ستسير على وتيره واحده حتى يموت ظالم وغاش لنفسه انت لو قال إنه الموضوع طول وانا حكون مرتاح وراكب عربيتك وساكن في عماره واي اكل دايره يجيك لو أنت بتخيل كده معناته وهمان جسد بس التقلبات عشان بعدين لما تحصل تقلبات لا تسخط سخطا شديدا ولا يفضي بك هذا الى الكفر وربما الخروج من المله وطئ نفسك على على شنو على اضماط مختلفه من العيش حتى تثبت قدمك في مقام العبوديه فتقي في مقام شنو في مقام العبودية التاسع عشر السخط يفتح باب الشك في الله وقضائه وقدره من شك في قضاء الله شك في الله من شك في قضاء الله شك في, في الله أشكد القيم عنده كلام لطيف موجز يقول الرضا واليقين الموضوع ضد الشك شنو الشك ضد شنو ضد اليقين الرضا واليقين أخوان مستحبان والسخط والشك قرينان لا يفترقان يا اخوانا واضح السخط والشك قرينان والرضا واليقين شنو اخوان والله يا اخوانا هذا مقام كبير جدا اسال الله تعالى أن يوفق ويتقبل مبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته